Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا حجة الله يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا Bein yadai hājātina Ya wajihada Ali Aiyyuna المجتبى Ya abn Rasulullah Ya hajja نَا بِكَ إِلَى Amen. هنا واستشفعنا وتوسلنا Hishin يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا Quan يا حج اللهه that uh -huh. أيها الصادق <تصفيق> يا ابن رسول الله يا حجة الله gay yeah. جعفار أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الله وقدم تشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدا لحاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا Gina عجت الله على خلق يا سيدنا ومولانا ان توجهنا واستشفعنا وتوسلنا يا ابن رسول الله يا حجة الله قدمناك نذنا علي ايها العسكري ابن الله, الله على الخلق يا سيدنا اشفعنا وتوسلنا بك يا الله فالحجة أيها القائم المنتظى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا دا <تصفيق>